أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إنا شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم فظلت أعناقهم لها خاضعين.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 وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائتي القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأغسل إلى ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون فَاتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إِذًا وأنا من الضالين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 قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ وَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ إن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون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 لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم اجمعين قالوا لا ضير اننا الى ربنا منقلبون ان نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لَشِرذِمَة قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَاوُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَآرَثْنَاهَا بَلِيَ السُّرَآئِل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون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 قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدون لي إلا رب العالمين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 رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين الا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع عمال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم واذلفت الجنه للمتقين وبرزت الجحيم للغاويين وقيل لهم اين ما كنتم تعبدون من دون الله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 تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّي كُنْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلْنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِن شَافِعٍ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّا لَنَا كَرْوَةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 مؤمنين وان ربك له العزيز الرحيم كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأقيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلمين ألاكم تخلدون وإذا بقشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم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 يوم من معلوم ولا تمسوها بسوء ان عذاب يوم عظيم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 من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الضلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِيِّينَ فَقَرَأُوهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ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 ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما يبغى لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلى آخرة فتكون من المعدبين وأنذر عشيرتك الأقربين وأخفِب جناحك لمن اتبعك من المؤمنين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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ قَلْبٍ قَلْبٌ